سافر للجفا والوصل يبكي عليه وين عادك بالوفا للخفوق اللي يبهي لي جناح ولك جناح ولا نطير اللي سوا تسقني عذب القراح لي زمان أشرب هوى ليت لي قلب خلي ما عرف فرق الوليد لا عليه ولا علاي لا ربيع ولا خريق وفا والد الحبيب الزمان بعد ما دا ولا الغرام كل يوم اللي قصي واشتاق من الكلام اجرح حروفه وعيني اجرح حروفه وعيني